وقال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يصار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال هانذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت بعدما بين لنا مالك رحمه الله تعالى ان أصل توقيت الصلوات توقيتيا كتوقيت عن جدير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان صلاه العقل كانت الوقت. جاءنا لحريف زيد بن آسل. وكما يقولون عن نايت مع زيد بن آسل يؤثر آثار زيد لأنها تلك الشاف يدشق عنا وغالبا ما يأتي لحريف زيد بن آسل في آسل البحث. وإن كان قد يؤثر في بعض البحث. هذا الحديث خاص لفلاة الكرسي. عند الوائل ما؟ جاء رجل ففعله النبي صلى الله عليه وسلم عن فلاة الكرس. وقت تات الكرس. متى وقت فلاة الكرس يا رسول الله؟ قلت تساكت عنه. هل الحق السابق ان يرتك عنه؟ ها؟ نعم. <تصفيق> إذا كان يسقط عنه أعراض عن الجوار فلا ان إن كان يسقط عنه يأتيه بما هو أوطى او بما هو اولى وأحتر في حسب. إذا عنه هذا ما ولا لا. عنه الله عليه وصله. صلى الصبح عندما طلع الفجر اول الوقت وسكت ومن الغد اخر فلاه الصبح الى الاصفاد الاصفاد بمعنى الاضافه تكون الاكثر التركل في عينيه فانزله العرب اي الوضع ومنه التبر اي النور وسمي الانتصال من مكان الى مكان سفر قالوا لانه يسفع عن حقيقة في بالقريق. هل هو انامي السنة? او هو يساعد غيرا? او الى اي حد ما? كما قال عمر لبدل جاء اي ذكي بجلا عند. اعمدته بالقرن ودنات قبلة? هل رحمته? قال له. الجماعة. قال لا. هل ما عرفت. ايضا افتحت القدر اذا لم تعمله بهذه الأمور الله صلى الله عليه وسلم يوم الصفحة يوما اول. عندما طلع الفجر. يبقى في اول ولا في اخر. في اول. واليوم الثاني الى الايه? الايه. الايه. الايه. الايه. الايه. انت الله عليه وسلم لأفحال وقصد. اين السائد الوقت فلا تسكت. قال لها انا لا الله. هل اصليت معنا بالام قال نعم. معنا بالأرض؟ نعم. قال نعم. وعطل. عليه الصلاة والسلام الله. لقد بيان ولا قولي. كان نزل وبين الله ولا لانه في حديث اول متقدر ان جبرين نزل يومين. ونزل مرتين في اليومين. فاليوم الاول كان ينزل في اول الوقت. وجاء الثاني كان يذكر الرجل محمد ما بين هذا الله عليه وسلم لما عن بينها عملية وفي بعض روايات هذا الحديث ان رجلا بصلاة الضرب. ومملا عاما في الاوقات. وتجاوز الريوان التي هي سؤال عن او عموم الاوقات. صلى الله عليه وسلم ذلك صلى في يوم الاول كل الاوقات في اول وقتها واليوم الثاني صلى الاوقات في اخر وقتها. ما عدد ممت. الوقت الذي صلاه فيها الآن صلاها فيه, فيه للقرب. ومن هنا يأتي السلام على الاوقات او على وقت مرحب القرارة عند مالك او الغد. حتى قلت ما جئنا فيه. انما يهمنا هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا عن طريق هبريم. بينا لنا في حديث عائشة ثلاثة العقل في اولها. ثم جاء هذا الحديث وبينا لنا ان الاسطر في والفاقل. فلها في اول الوحش وفي اخر. اذا هناك فهرة. قد نادينا. هل كلمية هذه خاصة بالفاقل? او عامة في الاوقات الخاصة? Ale to nie jest